في الفقه ماده الفقه في بعض هذه او في هذه الدقائق المحدوده حتى لا يضيع منا وقت حدا وان الفقه هو ما هو معنى الفقه الفقه يقال رجل فقيه فقيه بمعنى يضع الدليل في موضعه فهو علم يستنبط به يستنبط به الحكم الشرعي من الدليل أنا عندي دليل من كتاب ربنا عز وجل آية قرآني تقول مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرات فهذه الآية أنا كرجل فقي أنظر إلى ما تضمنته ف الله عز وجل قال هذا الامر اذا قمتم الى الصلاه تغسلون وجوهكم حتى اصلي لا بد ان اكره قاهره هو ان استخرج من الدليل حكم شرعي كلام واضح عايزين تواصل معنا. الفقه بيحتاج تواصل. لو فيها اي حياة اكتبونا على طلب اذن الله. اول شيء اول شيء في الفقهة. الدليل هو الكتاب والسنة. اية قرآنية. او حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وآتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نصلي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن تكلمنا قبل ذلك وممكن أن تسمعي الدرس الذي شرحناه في صحيح مسلم تكلمنا عن حجية الحديث وقلنا أن الحديث ننظر فيه فنستخرج ينهو الدليل نستخرج الدليل أي لما الشيخ يقول الدليل حتى يقول الدليل من الكتاب او من السنة الكتاب لا القرآن ومن السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرص الكتاب الطهارة انسان طاهر. طاهر ازاي? بيقولوا عندي. البخاري. ناشد ما هو البخاري ده يعني الحديث هو البخاري, مش البخاري هو مسلم فقط. ولكن هما اصحوا كتابيني بعد كتاب الله عز وجل. لكن في سنن الترمذي والنسائي و يعني ابو داود معروف في السنن كتاب السنن خلاف كتاب البخاري ومسلم يعني ليس الحديث خاص على كتاب البخاري ماشي اطهاره انسان طاهر عكسه نجس فالطهارة هي صفة حكمية يستباع بها ما منعه الانسان من الحدث والقبل كانت تحس انه صعب ولكن هنركز علىه صفة حكمية يستباع به انت اساسا ماشي اسمعي بك صفة حكمية يستباحوا بها ما منعه الحدث يعني ايه الطارة مش حرمش ايه يعني ايه الطارة حرم الطارة ايه ده امر تاني خالص ما اسموش طهارة اسمه ختايا النقل الطهارة اللي احنا بنتكلم عنها بالماء والتيمم يا جماعة انا مش عارف اشرح بالطريقة دي. المفروض ان انا هشرح واللي اصلا اي شي مش تهمه? يا اخي سلمك الله. الطهور خلاف الطهارة. م. اه اسمع حضرتك الدرس كما تكتب لك اختك ام عمار ولو في اي حاجة اكتبيها او تسجليها عندك براه وانم نعم نعم كمام الطهارة هي النظر نتكلم باذن الله ما كتبت لك يا أكتس تبصري من الشيء حقيقة الثهارة استعمال المطهرين الماء والقراء قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا من السماء ماء طهورة ما الشيء خلاص وأنزلنا من السماء ماء طهورة وقال في آية أخرى هو الذي ينزل عليكم من السماء ماء ليطفركم به يبقى الماء هو الطهورة فالماء نتكلم عنه بعد ذلك. يا اخي يرحمك الله. لا تقف... يا شيخ براهيم. يا شيخ براهيم الله يكرمك. خلاص يا شيخ براهيم. الفقيه يبحث عن احوال افعال المكلفين معذرة من الصبب يبطع. المياه احنا اتكلمنا بلنا ان الطهارة تنقفل الى او ما شاء ايه الطهارة اما, من الماء وهو اما بالماء وهو الاصل واما بالطراب اللي هو الصعيب الطارق فقال الله عز وجل عن المياه كما قلت وينزل عليكم من السماء ماء اللي فقال تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البح كانوا راكبين السفينة فقال عن البح هو الطهور ماءه الحل ميتتهو هذا الحديث رواه ملكه الشافعي وأحمد وغيرهنا وهذا الحديث من رواية الصحابي الجليل أبو فغيرة عبد الرحمن ابن صح الدوس اختلف في اسمه واسمه أبيه على أكثر من ثلاثين قولة والذي كميل النفس إليه أنه هو عبد الرحمن ابن صفري فقال بهذا محمد ابن إسحاق وقال الحاكم وأبو أحمد الحاكم أبو أحمد صاحب المستدرك ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بنقلة خمس ثلاث حديث فتلاكم يا أربعة حديث طبعا سيدنا عبد الرحمن اللي هو سيدنا أبو غريرة سيدنا أبو غريرة رضي الله عنه مات في المدينة سنة 59 وكان عمره 78 ودفن بالدقيع نرجع إلى حديثنا هذا تعريف بروي الحديث سيدنا أبو غريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البحر أي في حطمناء البحر فالماء كما تعلمون ينقسم الى قسمين او نوعين ماء عذب او ماء وماء ملح بس الصحابه يقولون يا رسول الله ان نكون في الايه في البحر ومعنى الماء الذي نشرب منه ما على جنب شربنا ايه ده به مش هنعرف نشرب هيضيع مننا المي لا يكون معنا ما للشرب انا اتوضاء بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه كل شنو انت طبعا تعلمون ان الماء الماء لا ينجسه شيء الا اذا, إذا ايه ده شيء ايه ايه يا ابو ايه يا انت مالك وما للصوت الحمار يعني ناس جراني عندهم لا حوله لا اختلا يا اختي دارك الله فيك ان كنت دقلة تسمعني اسمعني مش دقلة تسمعني وتستفيدي درش خالص طبعا الحديث هذا وقع في جواب عن سؤال كما روى هذا الإمام مالك في كتاب الموطأ قال أن سيدنا أبو وراد رضي الله عنه قال جاء رجل وكان في مسند أحمد سمية من أي القبائل كان من قبلها اسمها بني مدلج وعند اتطرراني اسمه عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان نركب البحر ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضعنا به عطشنا كما قلت اذا نتوضع به ففي رغض ابي جاود البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتة هو يبقى البحر الطاهر ومطفر الماء ربما يكون طاهر في نفسه يوجد نفسه طاهر وربما يكون مطفر لغيره الماء أصله الماء أصله أيها الأخوة أصل الماء أنه طاهر والطاهر هذا هو الذي يطهر غيره ان الماء الماء الطهور هو الذي يطهر غيره اما الماء الطاهر توقعه في نفسه ماشي ومن ملحوظه للقياده يا اختنا اسمعي هذا الرجل الذي يتكلم معك انما هو من المشركين على الغرفه خلاص <تصفيق> يا المهم الماء وربما يكون طاهر الماء اذا بنفسه طاهر وربما يكون مطهر اي مطهر لغيره خلاص بقى مش عايزين يسمعه استفاد احسن من الكتابه اللهم بارك في في من يجلس ويستمع ولا يعقد أيها الأحبة في الله. هذا الماء ماء ربما يكون طاهر هو إذا نفسه طاهر ولكن ليس يطاهر غير يعني ما ينفعش نستعمل في, إيه؟ في الوضوء أو في الصلاة أو في الوضوء أو في, الوضوء أو في الإغساء هو طاهر إذا نفسه طاهر والماء الطهور هو الذي طاهر في نفسك وأيضا معه صفة أخرى أنه يطهر ويطهر هذا أعلى, أعلى شيء في الماء أن يكون ماء طهورا قال الله عز وجل أنزمنا من السماء ماء طهورا ماء السماء ماء المطر هذا ماء طهورا فهو طاهر في نفسه إذا في نفسه طاهر ويطهتر غيره يعني نستعمله في العبادات نتوضى لكي نصلي يجوز لبؤ منه والماء الطاهر لا يجوز لبؤ به إنما هو طاهر في إيه في ذاته فنستعمله في العادات وليس العبادات يعني لا نتوضى به زي ايه زي الماء الذي خالطه الشيء صابوم او زعطران هذا لا يجيز ببوء به لانه غير احد اوصاق اوصاق الماء انه لا لون له ولا طعب ولا رائح تواحد يقول لي النار حتى ايه اه لا والله مش ريحه ان بدا لها ريحه يبقى تحولت من اصل صارت من كونها ماء طاهرا اي يطهر يطهر ويطهر مثل الى ماء لا صفه الاخرى وان ما تكون طاهره ما يبصبوه او بمسحوه من المساحيق هذا اصبح لا اصبح له رائحه ليبي اوصاف الماء ان يتغير احد اوصافه اللي هي اللون والرائحه والطعم هذا ان حدث فلا يجوز ان نستعمله غير العاده يعني نغسل به اي شيء ان نطبق به هذا لا يجوز مفهوم يا جماعه لو في اي حاجه نعلق برضو عليها شنو نقول ناخذ خطوه خطوه كده مفهوم يا اختي اللي من تونس خلاص ماشي بطلوا يبقى انواع الماء كما قلنا قاهر ومقطر معذره حديث اخر طبعا احنا كده اتفقنا ان الايه ماء البحر ما ماء ايه قاهر يبقى هو طهور ماءه اي هو طاهر في ذاته لغير ان استعمله نطبق في العبادات. وليس العدد فقط. الطهور الماء هو الشل يعني ايه الشل ميتته? الشل ميتته السمك. مش السمك اذا مات يجوز لنا ان نأكله. ولا لأ. عايزين اجابة كده? السمك ان مات. ميت. يجوز انها نأكله ولا لأ. أجيبوني. تمام انا حل لنا ميتاتان و دنا دمين وميتتين وحلوا لهذه الامه المحمديه السمك والجراد الماء يشيل ماء يعني والدمان والطحال والكبد كبد والطحال عباره عن دم يجوز لنا اننا ناكله بإذن الله ما فهمت الجوده الحل ما يتبعه وطهوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء ظهور لا ينجسه شيء طبعا الأول برضو عشان خطر لا يقولون شيء نتعرف على روح الحديث سيدنا أبو سعيد القدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان القزرجي الأنصار اسمه سعد بن مالك ابن سنان القزرجي الأنصار الخدري وخدرة أو خدري منسوب إلى قبيلة أو حي اسمه خدرة من الأنصار وكان ممن شايد باعة الشجرة وروا حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى مدة وعاش ستة وثمانين سنة ستة وثمانين ومات في أول سنة أربعة سبعين سنة أربعة سبعين من الهجرة وحديثه كثير وحدث عنه جماعة من الصحابة رضوان الله عليه اسموها كده باعة الشجرة الشجرة الربوان البيعة من الذين يبايعونك تحت الشجرة مكان مكان كانت مزرق في الشجرة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الصنع والطاعة يبايعونا يعني شفت اللي بينتخب واحد يقول له هنرشحك وندك صوت ما ومش عارس ايه و. هي دي تمام? مطهوم? الله ما رزقنا الصبر يا رب العالمين. في حد يكتب حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء ظهور لا ينجسه شيء هذا أيها الأحبة في الله هذا حديث حسن راه الإمام الترمذي ماشي راه الامام الترمذي في سننين. وحكي عن الامام احمد انه قال حديث بئر بضاعة صحيحة. بئر بضاعة. هذه طبعا انت تسأل يعني بئر بضاعة. نقوله. بضاعة دي كمكان يلقى فيها الكلاب الميتة عزكم الله. ويعني المخلفات المكان يعني. قادرات ومخلفاته كده وهذا كان بئر ماء اسمه بضاعه هذا اسمه فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قالوا يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي مكان ينلقى فيها الكلاب والنجس فقد نبي لا ينجسه شيء ناشي. يبقى الحديث هذا كان له السبب حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضعه وهي مكان وهي او مكان يطرح فيها الحيض المتعرفين عزكم الله مخلفات الحيض يعني الأشياء اللي هي يعني مع كلاب لحم الكلاب والنتن والحمير. عزكم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور ورمى ماء مجاري. طبعا نتكلم شرح الحديث ونشوف الاخلافات بين الفقهار. حكم المياه من الاقوال هنعرف ايه? اه نشوف نقوله في هذا الامر انها وردت حديث ورد الحديث يأخذ منها أحكام المياه فمنها حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى أي حاجة وضع فيها أي حاجة وضع في الماء لا تؤثره ولا تغيره فلص يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا بلغ الماء كلتين لم يحملوا الخبس وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على بور العربية المسجد شوفوا إحنا بندكم مجموعة الحديث ورد فيها إيه أقوال إن الماء إيه إذا تنفسه كهور لا ينجسه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخلوا يدعوا في الإناء حتى يحصلوا ثلاثة فحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم حتى يغتسر فيه فحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخر مجموع الأحاديث ففي هذا الحديث في هذه الأحاديث الأمر بإراقة الماء الذي ولغ الكلب في هل أحدكم فل يطرح يمسك الماء الكلب طبعا الله يعزكم يعني ثمه اللعاغه اللعاغه الذي يسينه منه نجس طبعا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فامرنا بارائقة هذا الماء يعني اهنا نقبل ايه نقبل الماء دي اذا عرفت هذا فانه اختلف العلماء طبعا احنا اعرضنا عليكم هذه الاحديد. طيب. يعملوا ايه? الماء اذا خلطه نجاس. وما تغيرش احد اوصاف. نعمل ايه? اه مع انه مختلف بنجاس. واحنا احنا قلنا احد اوصاف الماء هي ايه? ها? اكتبو اوصاف الماء ايه? اكتبوه جماعة. ها? بسرعة ايه? كلهم يكتب. ما هي اوصاف الماء? ام عمار اوصاف الماء لصفة الماء صفاته. عدة تانية. اوصاف الماء تمام تمام تمام برك الله فيكم. يعني لونه ورائحة اللون والرائحة وهي حاجة ايه الطعم طيب اذا ايه خلصت اذا اخترت الماء اخترت الماء بشيء نجس يعني عزك الله كلب ميت اختر ايه اختر ايه الى في البقر اللي هو بقر بضاعة ده وما تغيرش لونه ولا طعمه المية مية جارية يعني ولم تتغير ايه احد او صف نعمل إيه؟, ايه جماعة من الظاهرية وناس قالوا ماء كثير ماء جري يعني القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة تبع لمن مالك والظاهرية و... وابن راتم لمن احمد إنه طهور سواء كان قليل أو كثير عملا بحديث الماء طهر لا ينجسه شيء لكن بقى معاك أنت أو النبي صلى إن الماء طهر لا ينجسه شيء يبقى لو اختلط به أي شيء نجس ولم تتغير أحد أوساطه يبقى الماء طهور مفهوم؟ ده من القراء عملا بالحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وانما حكموا بعدم طهورياته اللي احنا قلنا اذا تغيرت احد او يبقى ساعدت ايه ايه تغير يكون الماء ليس, ليس طهور ليس طهورا يعني وقال الحنفية والشافعية قالوا الماء هنا ينقسم الى قسمين الماء الذي خالطه نجاسه ركزوا يا الفقه على التركيز ما خالطه نجاسه نبص هذا الماء كان قليل تضره النجاسه يعني اقل من القلتين ماشي القله من خلال هاجر يعني يعني حوالي مثلا خمس ارتال او كده مي او اربع ارتال هل هذه هل هذه هذه النجسة ضرت ضرت بالماء نقوله سعدته اذا ضرت به وغيرت او يبقى سعدته لا يجوز القلة والرطل يرجع الى حسب البلد يعني مثلا حوالي رتل او رتلين ما قليل اوكي يعني ما قليل ماشي عارفين القيل الهجر مدينة من مدن ايه? ها? كيش حد عارف هجر دي تنهبتك? في اليمن. في اليمن. خلاله هجر. او في الحجاز. انا على ما اعتقد انت ادرى. طبعا انت قلت في الحجاز? انت ادرى عني. انا انا حقيقة لا اعلم ما كان أنا بس ألف عشر قطر إيه آآ أعرفت من إيه إيه شمعنى دي إيه شمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال الـ... انتعرفين صدرة المنتهى حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم اعرج الى السماء عند صدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونظرت فاذا صدرت المنتهى الورق كآذان الفيلة الورق الوحدة جدود من الفيل وقلالها كقلال هجر فقلال هجر. يبقى دوري المثل من وقت هذه الله. ما فهم اكتبه. ما فهم ولا لا. معلوم. احنا اتكلمنا قلنا ان الهادوية والحنفية والشافعية قسم الماء الذي يخالطه نجاسه هذا الماء ماء قليل تضره النجاسه يبقى لا يجوز الايه لا يجوز الوضوء منه وماء كثير يعني ماء ماء تضره النجاسه لا يجوز الوضوء منه وماء كثير ولا تضره النجاسه يجوز الوضوء منه ما يرجح هذا الامر الى ما قلنا على العقل انه ماء كثير او قليل يعني بالعجل كده انا اضرب لكم مثل بقوله كلتين وكذا او ركلين او ارباع وكذا حسب عقلك والذي يتيح لك هل هذا الماء ما اطلقه أه. معلش الموضوع يا جماعه عليكم السلام ورحمه الله زي ما اتكلمنا كده قلنا ان هل طبعا هنا قالت ايه الشافيه حددوا ال... حددوا كثافه الماء قالوا 500 طن خمسمائة طرط كما قال يكون تحديد لنا من كثير ومن قليله إن كان قليل ككلتين من قلال فجر والكثير كما قلت يبلغ حوالي خمسمائة طرطل إذن أيها الأحبة في الله يرجع اختلاف هذا الرأي في الكفرة والقلة بما يضر الماء به أي تتغير أحد أوصفه كما تكلمنا وقلنا مع حضرتك وحديث ولغ ولغ الكلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليريقه الحديث كما قلت بول الأعرابي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب ذنوب من ماء عليه فأنه يقضي أن قليل النجاسة لا ينجس يعني لو النجاسة قليلة لا تضر خلاص ما فيه أي مشكلة وحديث إذا استيخذ أحدكم كما قلت من نومه فلا يضع يده في الإناء قبل أن يغصرها نخلص من ذلك أن الماء الذي تتغير احد اوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة لا يجوز استعماله في العبادات بل نستعمله في العادات حديث اخر نتكلم عنه في عجلة سريعة ايضا وهو شرح حديث لا يبولن أحدكم أو لا يغتصل أحدكم في الماء وهو جنوب فقال الإمام البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتصل فيه ولا يغتصل حديث في رواية الإمام المسلم أنه لا يغتصل فيه من الجنوب هذا الحديث من رواية سيدنا أبو هرارة رضي الله عنه وطبعا تكلمنا وعرفنا الصحابين الجديد هو عبد الرحمن الذي تسكن عليه النفس الى هذه التثناء كما قلنا قبل ذلك ثلاثا في اسمه واسمه ربي كما قلت ولكن حتى لا نعيد نقول بالله توفيق ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا يغتسل احدكم في الماء الدائم يقصر بهذا الماء الراكد ماء الراكد وطبعا معنى ماء ركض اي لا يتحفظ معروفة لا يظلن احدكم في الماء الدائم دي رواية مين؟ رواية للامام البخاري وفي رواية برب المسلم بتقول هذا الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسلوه ثم يغتسلوه يعني معنى الكلام ان الانسان لا يتدول في مستحمة لا يتبول في مستحمة الذي يقوم باستحمامه, باستحمامه فيه. هذا النهي في الماء الكثير بالكراهة. يعني قد <تصفيق> تشيرنا. يتبول الإنسان في ماء ثم يرتسل منه هذا لا يجوز يعني الأصل ان هذا الأمر مكروف الأصل ان هذا الأمر مكروف اذا كان الماء كثيرا وكنا ان الامام الشفاء تكلم وحدد الكفة بحوالي 500 اطرة والقليل كما تعلم اقل من كلتين يعني كلتين او افسق الماء القليل نجتمل على كلتين اذا تبول في ماء قليل حرام ولا يجسر عن استعماله في اي شيء. طيب واحد في البحر. واحد في البحر او في ترعة. وتبول في يعني تبول في الترعة او في النيل او كده. ما هو ده يعني خصمات ربس يعني حاجة كثير يعني. هل يحرم الوضوع منه? نرجع الى الامر اللي احنا نتكلم فيه ايه? هل هذه النجاسة التي تعلقت به هل غيرت احد اوصافه من اللون والطعم والرائحة اذا غيرت خلاص يبشى لا يجوز الوضوء ولا استعمال ولا اقتصاد به اما اذا لما يتأثر خلاص لا مش مشكلة بس الحكم ان هو مكروب ان يقعد ذلك وصلت سيدنا مش هنا. مفهوم السؤال لسرعة بارك الله فيكم ورزاقه اذا كما تكلمنا وقلنا ان الانسان النهي عنه كما قلت مع اخينا النهي في الماء الكثير يكون للكرافة لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يرتشل فيه النهي وهنا للكراهة في الماء الكثير والتحريم في الماء القليل والقلة والكثرة كما قلنا ترجع إلى القلتين أو 500 رفض على رأي الإمام الشافي طب أحسن أم يكون من عموم المجاز هذا في الشر هذا لا يعنينا هذا لا يعنينا عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتسل المراه بفضل الرجل والرجل او رجل بفضل المراه وقال جميعا طبعا هذا الحديث يبين هذا الحديث يبين لنا ان الإنسان شيء مما الذي بقي من وضوئه هل نستعمله يستعمله انسان اخر ولا لا طبعا هذا يقال في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها طب هنعمل ما هو حديثين هم موجودين الرسول صلى الله عن نعرى صلى الله عليه وسلم أنت لكن في خطة هنا في خطة هنا في الحديث ده أننا نقول عن رجل صاحبة ركزوا يا جماعة معنا عن رجل صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم مين الرجل مش عارفين مش موجود طيب لما هنا ال... الإمام محمد ابن إسماعيل الصنعان صاحب كتاب بلغة المرام بيقول إن هذا الحديث مرسل معنى المرسل لأنه أبهم الصحابي فما الحديث طالما لم يذكر اسم الصحابي يبدأ حديث إيه؟ حديث ضعيف ما نعرفش من الموجود هل هذا صحابي أم رواية عن تابعي رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طب مم الرجل كان لابد أن يذكر فقالوا طبعا هنا بيقول لك إبهام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين نعم الصحابة كلهم عدول عند المحدثين أما, أما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف هذا تعليق أنه ابن الضعيف داوود بن عبد الله داوود ابن عبد الاودي وهو ثقه وكانه في البحر وترى بخالد بن هل على كل حتى لنا شتت اذهان حضراتكم اذا المصطلح ان هذا حديث معارض لحديث سيدنا عبد الله بن عباس والحديث الذي رواه امام بن عباس حديث الذي رأى الإمام ابن عباس حديث مرفوع صحيح صحاها والإمام الترمذي وابن خزينة وأخرجه الإمام مسلم يعني في الرواية الأولانية مع ما يقول صحاها والإمام الترمذي اخترت عليه الأمر نأسف الحديث الذي يقول فيه سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله كان يغتسل بفضل ميمونة قال الله عنه هذا من رواية الإمام المسلم يبقى لا جزء لحظة يقول صحه كذا لأنه أقوم صحيح لكن في رواية مسلم المسلم يقول فغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جاثنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أي لا يتأثر بشيء صحاعة المذي والإمام ابن خزين فالما في زي ما قلنا فيه كأن وجه تعارض ما تعارض خالص هذا الحديث أصحي من الحديث أيه الذي قبله للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضع رجل أو يغتسل بخض رجل آخر أو الرجل يتوضع بفضل المرأة وليفترق جميعا هذا حديث ضعيف الأولان أما هذا حديث صعيد لأنه من رواية الإمام مسلمة طبعا الإمام بن عباس نعرف فيها بسرعة هو فرجمان الأمة وحضروها ولد قبل الهجرة لثلاث سنين وشهرة إمامته كان إمام عالم في الدين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله تعالى الحكمة والفقص في الدين والتأويل هو غني عن التعريف وتوفي بالطائف سنة 68 في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف بصره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل نايمونه هذا من رواية عمرو بن دينار والذي يخطر على بالنا أن أبا الشعتاء أخضره بالحديث كذا كذا وأعلاه قوم بهذا التردد ولكنه قد ثبت عند الشيطين بلغض. دي كلها روايات تختلف في الألقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسسلني من إناء من إناء واحد ولا يخفي ولا يخف عليكم أنه لا تعارض لأنه طبعا ربما يكون في يعني زيادة لغض هنا وفي عن هذا الح... في هذه الرواية عن تلك الرواية ولا تعارب إنما الحديثين ذات نفسهم هو الحديث اللي قبله فيهم وجهة تعارب أمره جواز للحساب في هذا الحديث الحديث الأولاني لا يجيز للحساب وطبعا كما قلنا أن الحديث الأول هذا حديث ضعيف لأنه مرسل والحديث هذا الثاني حديثا صحيح من رواية أن يغسله سبع مرات ولهن بالطراب طيب اجلقي الكلب عزكم الله ما الشيء النجس فيه ما الشيء النجس فيه هل جسده كله لا الذي نجس فيه الكلب هو لعابه لسانه إذا أدخل الكلب آآ فمه في الإناء ثم ولغ أي حرك, حرك واستذار بفمه برسانه الماء هذا قد تنجس إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسره سبع مرات أولهن بالطراب في رواية الأطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى هنا بالطراب هذا الحديث على عدة على أحكام منه كما قلت أن الكلب هو الذي القطعة التي تكون نجسة في الكلب هي تمو فمه فقط والإراقة تكون للماء الذي ولغ فيه تهور إنا أحدكم لأنه لا غسلة إلا من حدث إلا من حدث أو نجس نعم لا غسلة إلا من حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين أن يكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ال ان انت بيفصل يا جماعة احنا اسفين والاخ انا السلفي ان شاء الله نتواصل بعد بعد المحاضرة يبقى نجاسة فمه الكلبي هذا علمناها من هذا الحديث ودل الحديث ايضا على وجوب سبع غسلات يبقى الكلب أعزكم الله حينما يستدير يعني يدور يضع فمه في الإناء ويحركه ويحركه أن علاجه أن تغسله سبع مرات أول شيء أول غسلة تكون إيه بالطراب طبعا هذا الحديث يدل لك على إعجاز الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة إلى أن يرك الله الأرض عمل عليها هذا الحديث حدث به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر قرنة من الزمن بارك الله فيكم فإذن أيها الأحبة تقول الله الناس وقالوا يعني من المستغرب ان نمسك الاناء ونغسله بالتراب تما نجيبه يعني أعلى المنظفات و استعلموا و... من وصلوا الى ما وصلوا اليه من في الدنيا فقالوا انظف المنظفات احسن انواع المنظفات وهننظف بها ما علق من راسب من الكلب يعني في الإناء طيب وظلوا على هذا يغسلوا وينظفوا ثم ينظرون إلى الميكريسكوب فيجدوا الجراثيم أيها الأحبة لله موجودة بال بالإناء وظلوا على ذلك إلى أن رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم توجد فيها دابي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق وكلامه حق لأنه ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي, وحي كما قلت لكم قبل ذلك في حجات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه فماذا فعلوا؟ نظروا إلى هذا الحديث وأتوا بشوية طراب ونسكوا الإناء ونسلوا بالطراب كما قال محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بعدما غسلوه بالطراب أول مرة غسلوه سبع مر... ست مرات تنين بالماء وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وغسلهن سبع مرات غيرهن بت... أو يعني سبع مرات وغيرهن ابدأوا بالطراب يعني كأنه كأنها رواية اخرى على كل هذا لا يعنينا بقدر ان نفهم من هذا الحديث معجزة الطراب انه يقصر ما لا يقصره غيره من الموضوعات العالمية يبقى ايضا كما قلت هذا اندلة يظل على اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه وبعض الناس امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الحديث يبقى الكلب الفطعة النجسة فيه كما قلته هو اللسان فقط اللي هو طب لو دي الكلب دي الكلب كده انت ماشي لو دي الكلب لمسجل لبيتك في حاجة لا ما فعلش حاجة لان حديث نصر على اذا ونغى الكلب في اناء فاحدكم اي ادخل فمه في الاناء ثم حركه حرك حرك الاناء باللسان هذا والذي يكون عليه المذاق واكتفي بهذا القدر حتى نقوم الى صب المغرب ما بقي عليها الا اوقات بسيطه ولو فيه اي سؤال او استفسار نتكب كده بصلاة بإذن الله ننطبق وفيك اشياء والمعنى والمعنى اي استفسار اي سؤال اللهم عمين عبدالله انتوا رتبتوا إيه ان شاء الله كده الجدل هكذا ازاي او لا انا كنت باعرض عرض كده عليكم بقول لكم ان احدث بالبخاري بارك الله فيك اخوة ابراهيم تمام تمام الا انت تعلم من الشيخ ابو نس اه, أه تعبان يعني حتى إذا لم يستطع الكلام فأنا أردت يعني أعرج على بعض الشيء في الفقه في مدلة بدلا من أخي وإن كنا لم نصل إلى ما هو يصل إليه فضلت الشيخ بنس ولكن يعني إنما هو من باب أسيره خلف القوم مؤملا ما صار او ما بقى من اعوج حتى اجبر ما نقص عندي اجازات الله طيب بكره بكره ان شاء الله الاقتراح اللي, اللي كنت نقوله اه ما رايكم يعني عايزين نقول عليه استفتاء احنا ان شاء الله يعني نشرف بان اجازنا فضيله الشيخ صلاح عبد الموجود ب مع... أجازة الله اه باذن من فضيله الشيخ اللهم من ربنا للاستماع والتحديث وما زلنا يقرأ علينا قلت الشيخ صلاح البخاري <تصفيق> يا مرحبا يا مرحبا وعليكم <تصفيق> السلام ورحمة الله <تصفيق> وبركاته و فيكم شمل انا مش عارف التنسيق كنت كنت بقول اشرح رياض الصالحين مع مع قراءه البخاري على حضراتكم مع خطر خاطر نقرا البخاري ومسلم او يعني نشرح في مسلم ونقرأ في البخاري الباب سيكون معنا ما فيش اي مشكلة احنا الامر يعني سيبكم من موضوع الجدول احنا كنا متكلم دي في الفقه عادي كل يجوده بما عنده اه خلاص اشيخ خلاص ممكن ممكن ناقد اه انت عايزين اه يبقى البخارة مسلم وخلاص كما تحبوه وعايزين كتابات من ال... معلش عايزين برضو الموجودين في الغرفة اكتبوا نسعى والله التأثير ما يشيش teemam teemam ee teemam amma todosh darak allah yik ما هو المشكلة ان هي قراءة فقط يعني معنى الكلمة احنا هنقرأ نعي احنا هنقرأ عليكم البخاري قراءة في الفاظ كما تعلم تحتاج الى توضيط ستجد من من لا يفهمها احنا هبقى من باب معرفة الحديث يعني معرفة الحديث ده بيقول ايه ماشي ام عمر احنا مثلا لما يجب أن نقول إنما الأعمال وإنما لكل مريء ما نوى الاخر الحديث فيه احاديث انت ما سمحتش عمل خالص انت ما تعرفتش هي ايه فانت تبص لايه نفسك بتسمع الحديث هي اه اجازة او تحديث بالبقاري يعني مش مفيش شرح بحديثك بالاحاديث كأنك بتقرأ ايه بتقرأ كتاب وانت جاعد بنسمع هذا ما يقصده اخونا انا السلاح نرام و... أي إيه, ايه اللي انا مش فاهم عليها من الله نرام و انا ايدام حنجوم ادراك في الصلاة الله ماشي. ماشي. ماشي. هنصل للمغرب بإذن الله. ومعكم في الغرفة. يعني حتى نصل الى اه نتيجة بإذن الله. السلام عليكم وحب الله واته.